وارض الجزيرة حباه بفكره وهمه وصل عليها جهاده عالي الهمة اللي دموعي على الأسد الجهادية وساطري في حسام الدين مرثية اللي دموعي على الأسد الجهادية وساطيري في حسام الدين مارثيا. <تصفيق> ابن العمودير تجب غرصة لبية. نال الشهادة ومضى ليث الفداوية. ابن العمودير تجب غرصة لبية. نال الشهادة وما ضال يثلف ذاوى يا أبو محمد فراجك هز أو بعدك يو الحشا والدمع همالي يا وإن الحشّ والدم عهمالي يا أبو محمد فراجك هز أو بعدك يا وإني الحشا والدمع هم آلي ودعتني يا فؤاد صهري الغالي مقتلك والله فجيع هدت مالي ودعتني يا فؤاد صهري الغالي مقتلك والله فجيع هدت قد طال لي ام طال تبكي على خير الرجالتي حسام الايثال و حسام الايفل وغاصق للفطولاتي اتخبروا الله في دين كل القياداتي بلثك امخاضها صعب المهماتي اتخبروا الله في دين كل القياداتي وليث كم خاضها صعب المهمات في السجن صبر رفاقه ثبت إخوانه ومن حنى للجنود من دل سجانه وفي السجن صبر رفاقه ثبت إخوانه ومن حنا للجنود من ذل سجانا صلب العجدة عزيز فاج أجرانا بحر السخا الكرام والجود عنوانه صلب العجدة عزيز فاج أجرانا بحر السخاوي الكرم والجود عنوانا ورد الجزيره حباب فكره وهامه وصل عليها جهاده عالي الهم ورد الجزيره حباب فكره وهامه وصل عليها جهاد عالي الهم ما عاش هاني وركن عن زوجته وهم بل دون عرضه وتوحده سكبدام ما عاش هاني وركن عن زوجته وهم. بل دون عرضه وتوحده سكف ذم وبالله يا أمي لا تبكي ولا والله نحيبك طعني هيج جروحي وبالله يا أمي لا تبكي ولا هيا ججروحي اسلامنا واجبن نفديه بالروحي ونسقيه بغلال دماء وصدر مشروحي اسلامنا واجبن نفديه بالروحي ونسقيه بغلال دماء وصدر مشروحي nisgin hi bagla dima